يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال القائفة من أهل الكتاب آمنوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وجه النهار وآخره لعلهم يرجعون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 إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك أولئك لا خلا قلهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكهم ولهم عذاب أليم